وناده قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين تیه One o -on اصحاب ونادى اصحاب الجنة اصحاب One-up! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة كانوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت Kali Ab وَبَيْنَ هُمَا إِنْ جَاءُوا عَلِمَ أَعْرَافِ إِنْ جَاءُونِ يَعْرِفُونَ كُلَّ بَشِيمَةٍ وَنَذَرُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ عليكم لم عليهم، لم يدخلواها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصرهم. صدق الله العظيم